واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 واذا اوقع منها مكان ضيق قرني ندعه هنالك صبورا لا تدع اليوم صبورا واحدا لا تدع اليوم صبورا واحدا وادع صبورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُؤْعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُنَّ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فيقول أألم أضلتم عبادها أولئك أمهم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعطهم ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم مورع.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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه أباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء من أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن بقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يوم إذن الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعظ الظالم على يدهي، ويوم يعظ الظالم على يدهي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يبيه يقول يا ليس ني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذجاني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا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 كذلك لنثبت به بؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 الرحمن فاسأل خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة عيون وجعلنا للمتقين إماما هؤلاء يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقوا ومقابا